بسم الله الرحمن الرحيم الف لا كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما ارسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا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 أَلَمْ تر أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ شَيْئًا يذهبكم بِكُم بخلق بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذلك على الله عَلَى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 الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرحها في السماء تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ القرار وجعلوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ليضلوا عن سَبِيلِهِ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم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 فِذِى زَرْعِ الْعِنْدِ مِنَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نعلن وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ في الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الحمد لِلَّهِ الَّذِي وهبني عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقُ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 وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اخْتَرْنَا إِلَاءَ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ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 النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إِنَّ الله سَرِيعُ الحساب